بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت تحل بهذا البلد ووالد وما ولد قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يَقُولُ أَلَكْتُمَا لَلُّبَدَا أَحَسِبُوا أَن لَّمْ يَرَوهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وشفتين وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَدْ حَمَلَ الْعَقَرَةَ قَمَا فذكر رقبه أو إطعام في أوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا دام تربه، ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَى يَوْمٍ